والله اني على صكه الايام صابر ارتكي الحمول الكايده والثقيله في زمان يسمونه على العرف غابر رجع فعله علينا كل يوم واحمد الله على ما صار ودري وخابر دري حكم ربي نافد ان بيحيله ودري الناس من يومين وشخص عابر صوب ذاك المقر اللي لزوم النجيله المقر الحقيقي قبر وسط المقابر وكل شخص يلاقي ما عمل من حصيله المقر الحقيقي صدقي اللي تكابر لا تكابر وتبغي كل برق تخيله لا تطول الامل والعمر معه بسابر لنهاياه وتاتينا على وسيله دم الراب ضعيف ودمق الراب الجبابر لما ناصبت تفيد وما تفيد دال في نهار اللقاء يلقى جزاها المثابر فزم طاع ربي قبل يدني رحيلة والنصيحة هديه والخطا الخطف المنابر كل وقتين والله إني على سكات الأيام صابر أرتكي للحمول الكايده والثقيله في زمان يسمونه هل العرف غابر وقع فعله علينا كل يوم وليلة.